بينات من الأم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغية بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 أم حسب الذين جت السيئات السئات أن يجعل كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أمحيهم وما ماتهم سواء ما يحكمه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ حَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا أتو بآبائنا إن كنتم صادقين قل اللهم يحيكم ثم يميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطل وترى كل أمة جاثية